Inna adha al-Qur'an yethnih wa yubashri بابا لليما ويدع الانسان بالشنيع ولا ننسى الذي وقع فاصلناه تفسينا وكل إنسان أنزمناه طائرا في علمه ويفرج له يوما وما عليك حسيب ان باعث رسولا واذا اردنا ان نهديك قريه ثمنا موصيها فيها أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ